أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أنْ أنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اسْلِمُوا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم அும் ரூம் அபு அத வஹீம் உலு هنيئا بما كنتم تعملون مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِ ان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وامددناهم بفاكهتهم ولحم مما يشتهون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 كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفَقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَطْبَصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْتُ رَبِّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ